111. اللَّهِ الله الرحمن الرحيم 112. عما يتساءلون 113. عن النبأ العظيم 114. الذي هم فيه مختلفون 115. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أذواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا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 111. وجنات ألفافا 112. إن يوم الفصل كان ميقاتا 113. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا 114. وَصَُة الجِبالُ فَكانَت سَرابَ إِ جَعَنَّ مَكََ مِصَادَ للِطغينَ مَأَبَ ل بثينَ فِيه أَحقابَ ل يَذكَُ فِيهَا بَدَ 111. إلا حميما وغساقا 112. جزاء وفاقا 113. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا 111. وكل شيء أحصيناه كتابا 112. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا 113. إن للمتقين مفازا 114. وَكَثَّنْ بِها لا يَسْمَعُونَ فيها لَوْنَ وَلا كِذَابا جَزَاءَ أَمْرِ رَبِّكَ عَطَاءَ حِسَابا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 114. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا 115. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّ نَأْتِيكُم عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا ليتني كنت ترابا